بوعي اكتب واشرح عن غربتي ما مرتح يا بالي مرت علي اصعب الليالي مرت علي مرت علي اصعب ال صيح مرت, علي مرت علي بدموعي أكتب واش راح بدموعي أكتب عن غربتي عن غربتي ما مرت على بالي مرت مرت علي أصعب مرت علي علي أصعب مرت علي فوق الهزل دربي السمي مشيت وبذكرياتي يا أخوتي قضيت وبذكرياتي يا أخوتي قضيت وحسي أنخوية ذكرت وصيت ويدمع على الوجن بجيته واسمعها حنت ناقتي على حالي مرت علي يا أصحاب مرت علي يا أصحاب الجيالي بدموعي أكتب بدموعي أكتب عن غربتي عن غربتي لما مرت عبالي مرت علي مرت علي أصعب مرت علي أصعب البيالي ايه شتال أخوي البض جليلي الدرب صار الدمع خليلي طول الدرب صار الدمع خليلي مش يعرف شي سعيد الصافي شتى الاخوي البيض عن خليلي طول الدرب صار الدمع خليلي نحت وصحد وين القمر كفيلي نحت وسحت وين القمر كفيلي ما يسمع عتابي والم عويلي ما يسمع عتابي والم عويلي لا عندك فيني الوفي تنالي مرت علي أصعب بدموعي أكتب واش راحش جرالي عن غربتي عن غربتي لما مرت علي مرت علي مرت علي أصعب أجرك على الحسين مرت علي أصعب مني المدينة, خوي خوي مني المدينة بريف عطل لعتني اخوة اخوة باب الحوائش من المدينة بريف عطل لعتني مهيوبة يا راعل وفه شبيتني مهيوبة يا راعل وفه شبيتني تقول إذا فوق الهزل شفتني تلعب سياط الحاقد على تلعب سياط الحاقد على يا أخو يا طير البسمة بجالي مرت علي اصحاب الهيالي مرت على اصحاب الهيالي ايه ايه المقام بالخدر اميره ايه المقام بالخدر اميره ايه ايش على الهزل اشيرة شلو نروح على الهزل أسيرة حيرة مصابي ما مثل حيرة حيرة مصابي ما مثل حيرة فرجى صريت كل ساعة طب الديرة فرجى صريت كل ساعة طب ديره عن القبل ما شاهدوا خيالي عن القبل ما شاهدوا خيالي مرت عليا جت عليا اصعب خيالي جت عليا بدموعي اكتب عن غربتي عن غربة الماما مرت علي مرت علي يا اصحابي مرت علي مرت علي يا اصحابي يا عن المقامي بالخدر اميره بالخدر أميرة وش لو نروح على الهزل أسيرة وش لو على الهزل أسيرة حيريت مصابي ما يمثلها حيرة ترجى كل ساعة فرجة صريت كل ساعة طب الدير أنا ما شاهدوا خيالي أنا القبر ما شاهدوا خيالي مرت علي مرت علي أصحاب الخيالي مرت علي دموعي اكتب, جموعي أكتب عن غربتي يا علي وحط علي اصحابي يا علي اي مجلس يزيد الطاغيه دخلته قدام راسك بطشت نظرتك قدام راسك بطشت حدري و دلالي و الشامل عباس أبول غير الشهم دبتي عباس أبول غير الشهم دبتي صبر إني خيات بغربتي اتخالي مرت, مرت علي أصعب الليالي دموعي اكتب دموعي اكتب عن غربتي عن غربتي اللي ما مرت عليا مرت علي هذه هذه مرت عليا اصحابي يا ايه مجلس يزيد الطاغيه دخلت جدام راسك بطشت نظرت جدام راسك بطشت نظرت حدري ودلعيلي والشمل ذكرت عباس أبو الغيرة الشهب ندبت صبر ان خياتي بغربتي انت خالي مرت عليا اصبر يا لي بدموعي اكتب بدموعي اكتب واسمع حكالي عن غربتي عن غربتي الغبره على بالي مرت عليا مرت علي أصعاب يا علي أيه أصعاب مصيبة اللي جرت علي من فزتي تريدي الأب رقيا من فزتي تريدي الأب يا عم قلت لها أنا مش بيديا يا عم ما لها انا مش بيديا مش بيديا مثلك اجيت ميسره وسبيه مثلك اجيت ميسره مع واحد من اخوتي وقال لي ما واحد من اخوتي وقال لي مره مره يا اصحاب اليالي يا الله مره تعلي اصحاب اليالي صحيح مجموعه اكتب مجموعه اكتب بدموعي بدموعي أكتب وأشرحي حبالي عن غربتي عن غربتي لما مرت مرت علي مرت علي أصعب